الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فكان حديثنا في الدرس السابق عن قول الماثل رحمه الله تعالى في البسملة وتكلمنا كلاما وافيا عن معنى البسملة وما يندر تحتها من مسائل ثم قال بعد ذلك هذه ورقات هذه ورقات هكذا عندكم في هذه النسخة ونسخ كتاب الورقات مختلفة يختلف بعضها عن بعض فبعضها ذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الناظم بسم الله الرحمن الرحيم قال والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه ورقات أما هنا نعم فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محذوفه محذوفه في هذه النسخه وعلى كل حال هناك اختلاف كبير في نسخ هذا الكتاب اختلاف كبير في نسخ هذا الكتاب وما من شرح الا والمثل الذي شرح يختلف عن المثل مشروح في كتاب اخر بزيادات يسيره بزيادات يسيره ونحن نسير على ما عندنا هنا لانه يوافق بعض الشروح المتأخرة بعض الشروح المتأخرة فقال الماتر رحمه الله تعالى وهو أبو المعالي الجويني رحمه الله الاصولي المشهور قال هذه ورقات والإشارة هنا الإشارة هنا يرجع إلى أحد أمرين إلى أحد أمرين إن كانت هذه المقدمة كتبها قبل التأليف قبل التأليف قبل اتمام الكتاب. فالمراد بقول هذه يعني ما في ذهن ما في ذهن الإنسان أو الناس مع المقدمات في الكتب على قسمين بعضهم يبدأ بالمقدمة قبل أن يضع بقية موضوع الكتاب وتكون كل مقدمة هي الأساس وبعضهم يؤلف الكتاب فإذا انتهى وضع المقدمة لأنه يذكر فيها بعد ذلك منهجه في الكتاب او ما شابه ذلك فعلى الحالة الأولى، نعم يكون مراده هنا هذه ورقات في الذهن على ما سيأتي لأنه لم يبدأ بها حتى الآن، وإن كان كتبت المقدمة بعد التعريف وفراغه من تاليف الكتاب، فالمراد هذه ورقات الاشاره إلى الإشارة الى المنقوش والمكتوب، إشارة إلى المنقوش والمكتوب، وقد يعود أيضا إلى ما في الذهن. قد يعود أيضا إلى ما في وقوله ورقات ورقات هنا جمع مؤنث ثالم وهو من جموع القلة من جموع القلة وجموع القلة يشمل جمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم، ويشمل كذلك أربعة أوزان يشمل أربعة أوزان من جموع التفسير كأفعلة وفعلة وأفعال وغير ذلك هذه كلها من جموع القلة فكأنه أشار الورقات إشارة إلى إلى قلة هذا المثل لكنه مع طيغة حجمه نعم حوى ما يغني عن التطوير حوى ما يغني عن التطويل هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه تشتمل يعني تحتوي هذه الورقات على الجار والمجرور هنا متعلق بايش بالفعل والفاعل ورقات تشتمل على فصل على فصول من أصول الفن ومن هنا تبعيضية التبعيض يعني بعض حتى يفهم أن هذا المسأل ما استدرك فيه او ما استوعب فيه المؤلف والماتن كل مسائل الأصول وإنما بعض مسائل الأصول وهي التي لا يستغني عنها طالب العلم في هذا الفن التي لا يستغني عنها طالب العلم في هذا الفن تشمل على فصول من أصول الفقه وقوله هنا فصول جمع فصل قوله فصول جمع فصل والفصل ما كان مندرجا تحت الباب الفصل ما كان مندرجا تحت الباب ويؤتى به للانتقال نعم من مبحث إلى مبحث أو من حديث إلى حديث وهذه من المسائل ايضا اقتراحية في التأليف يقال الأصل في التأليف الكتاب والكتاب يندرج تحته أبواب، نعم، والأبواب يندر تحتها فصول، ثم بعد ذلك إذا استطعت المسائل، فقد يندر تحت الفصول مباحث، ويندر تحت المباحث مطالب. نعم، الشاهد أن هذه من الأمور الاصطلاحية، لكن في الغالب أن الكتب لا تخرج عن هذا. يكون الكتاب والكتاب يندر تحته أبواب، والباب يندر تحته يندر تحته فصول. من أصول الفقه